وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا يتقذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 فإذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره وليتبخروا ما علوا تبيرا